بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإقوالكم في الدين وموانيكم وليس عليكم جناح فيما أفطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواده أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 114. وقالوا إلى أوليائكم معروفا 115. كان ذلك في الكتاب مسكورا 116. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا وليضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أنيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو ذخلت عليهم من أبطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا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 ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظون إليك تدور أعينك الذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم سِنَكٍ انحداد اشحه على القيد اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودو لو انهم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 وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا هم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم رعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا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 فتعالين أمتعكم وأسلحكم سراحا جميلا وَإِن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيما يا نساء فَمَن كُنَّ بَفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ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 وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتٍ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأْطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْ مَا يُتْلَى فِيهِ يُؤْتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكا لكي لا يكون على المؤمنين حرج فِي أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا مَا كان على النبي من حرج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 وَلَا كُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَبَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ فما لكم عليهم من عدة تعتذونها فمتعوهن وسلحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك من افاء الله عليك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك لاتاجونا معك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك ان اراد من دون ال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 نَبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَيُرَاؤُونَ إِلَيْهِ وَلَكِن وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَذُوقُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشُوا لَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ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 وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يَؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم نرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم, بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا 126. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 127. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 128. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله.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 قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِنَا ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُ عَنَّا لَعْنَيْ كَبِيرَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آمَنُوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وديها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم